بوك تو عوسم دست ثمانون ثمانون في ديونيك تري الصفات ثلاثة الصفات تلاتة انا اما بسا هي لديها كلب هي لديها كلب بس يوالك. الكلب كبير الكلب كبير انا إيما ڤليكا بسا لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير انا اما خيشو هي لديها بيت هي لديها بيت خيشا يما احنا البيت صغير البيت صغير انا اما ما احنا هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير اون ستانويه فوتيلو هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق فوتيل ي الفندق رخيص الفندق رخيص on stanuje u poceni hotelu huwa yaskun fi funduq rakhis huwa yaskun fi funduq rakhis on immer auto السيارة غالية الثمن السيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية الثمن هو يقرأ رواية هو يقرأ رواية roman je długo czasem ar-riyaya mumilla ar-riyaya mumilla on bere długo czasem roman huwa on gleder هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما فيلم je napet الفيلم مثير الفيلم مثير on gleder napet film هي تشاهد فيلما مثيرا Hi tošahid filman muthiran Knigo in najnovejšo dostopno najdete na naši spletni strani book2.de dvojni v dvojni v dvojni v pika, .b o o k 2 .de